أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أسلح المؤمن وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّوْمِ والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغامراء ذلك فأولئك هم العظيم الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ أولئك هم الوارسون الذين يرسون الفردوس رَبَّهُ خَلَقَهُ وَنَشَّأَهُ إِنَّهُ مِن سُلالَةٍ طَيِّبٍ من ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فَتَشَقَّقَ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا الْأَرْضَ وَطَأْنَهَا فخلقنا الْعَلَقَةَ وَنُفِخَ فخلقنا مِن عظاما فخلقنا لَكُمُ عظاما فكسبنا العظام لحمًا ثم أنشأناه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخلق ثم إنكم بعد ذلك لَمَيْتُونَ ثم إنكم يومَ القيامة تُبْعَسُونَ